بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م ن ذل ك ا ل ك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 Walaupun abu Talhim gisawa, dan mereka mengalami siksaan yang berat. Dan dari orang-orang itu ada yang berkata, "Aku beriman kepada Allah dan hari فساءهم وما يشعرون بقلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 ما حوله ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قم بكم عميون، فهم لا يرجعون. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله مفيق بالكافرين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 وأنزل من السماء ما فأخرج به من التمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أعداء فلا تجعلوا لله تعلمون وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدي فأتو بسورة من مثله فأتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 كلما أرزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي أرزقنا من قبل وأتوب به متشابها وأتوب به متشابها ولهن فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل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 والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوائ إلى السماء ثم استوائ إلى السماء فسوهن سبع سماءات وهو بكل شيء عليم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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني فقال أنبئني بأسمائها أولئك إن كنت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 قل نهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى فإنما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتتوا بآيات ثمنا قليلا ولا تشتتوا بآيات ثمنا قليلا وإياه يفتدون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 Ya bani Isra'il, lathkuru nirmati التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَقْلِهَا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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسروا الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 بأسمى اشتروه به أنفسهم أي أن يكفوا بما أنزل الله برعاً أي ينزل الله من فضله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب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 قل فلما تقتلون آبِيَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُسَابِلْ بَيْنَتِ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم خادعين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 Walamma jaham Rasulum min'adillahi mufadzul lamaaghum nabda fariqum min al-ladzina au'tul kitab kitab Allah nabda fariqum min al-ladzina au'tul kitab والتبعوا ما تتلش الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لها روت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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إنا أرسلناك بالحق بشرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن صرا حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عذلا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون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 ووصَّابِهَا إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينُ يا بنيّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن مُسْلِمُونَ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الهًا واحدًا Katakanlah: "Kami menyembah Allah dan orang-orang kafir. Kami menyembah Ibrahim, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إهدؤوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 Am tahuululain ibrahim, wa ismail, wa ishak, wa yaqob, wa asbabatkanu huda atau nazar? Ulain tum agam amillah, wman azlam min man ket meshadat engantuh min Allah, wman Allah bighafilin amma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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَعَرُوفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَتَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُ وَجْهَكُمْ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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 يا أيها الناس كل من ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به ثمنا قليلا أولئك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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عثي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة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 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق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 وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالحثم فحسبه جهنم ولا بأس بهاد ومن الناس من يشري نفسه بيت مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مدى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 وَمَن يَرْتَدَى مِنْكُم عَن دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَاآيكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأُولَاآيكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَاآيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركتهم ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من المشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يقهرن ولا تقربهن حتى يقهرن فإذا تقهرن فأتوهن من حيث أمرتم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقهرين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 وَإِنَّ أَرَادْتُمْ أَن تَسْتَوِي عُلُوُّ أُولَادَكُمْ فَلَا دُنَاهِ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ رَاصِعٌ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 ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة نساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم.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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ طَبِلٍ أَتَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيقَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقُودَ نِكَاحٍ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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ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 فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اضْتَرَفْ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِدَالُ تَوْجُنُوْدِهِ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 مَن يَخْشَرُ بِالطَّاوُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دما لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Kaulum makrufu, wa ma'furaun khairun, yang kudat iya tabrha ada. Wallahu ghaniyul ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياءا الناس كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله كماثل صفوان عليه تراض فأصابه وابل فتركه صلدة فتركه صلدة لا يقضون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم مبدعا أمر بات الله ودث بيتم من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 ذلكم أقسَط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها مما قبضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي أتى من أمانته واليتقى الله ربه ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ